BOOK 2 6 og 4 46 46 På diskotek Fy salat i disco Fy salat el disco Er den her plads fri هل هذا المكان غير محجوز؟ هل هذا المكان غير محجوز؟ ميسّت <تصفيق> مايبليا. هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ هل تسمح لي أن أجلس بجاورك؟ كأنه <تصفيق> بكل سرور. بكل سرور. بس <تصفيق> كيف وجدت الموسيقى كيف وجدت الموسيقى لتفرهوي عاليا من لكن الفرقة تعزف جيدا جدا لكن الفرقه تعزف جيد جدا أعده تشتيا. هل تأتي مرارا إلى هنا؟ هل تأتي مرارا إلى هنا؟ لا هذه أ first time. لا. هذه هي المرة الأولى. لا. هذه هي المرة الأولى. я ha aldrig været her før. لم أكن هنا من قبل أبدا. لم أكن هنا من قبل أبداً. دانساتو. هل تريد أن ترقص؟ هل تريد أن ترقص؟ مشيسي ناو. ممكن لاحقا ممكن لاحقاً. لا أستطيع أن أرقص جيدا لا أستطيع أن أرقص جيداً. دي ما نيمت. هذا سهل جداً. هذا سهل جداً. لا ما أنا أريك. أنا أريك. لا. في المرة القادمة. لا. الأفضل في مرة أخرى. هل تنتظر أحداً؟ هل تنتظر أحد؟ يا من كا نعم، انتظر صديقي. نعم، انتظر صديقي. ده كمره هن. ها هو يأتي هناك بالخلف. ها هو يأتي هناك بالخلف